الصدق في رمضان مهم جدا كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس كما جاء في الحديث وكان أجود ما يكون في رمضان حينما يأته جبريل يدارسه القرآن كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة فكان النبي صلى الله عليه وسلم كريما والجود هنا كما يقول من رجب رحمه الله الجود بجميع أنواعه كان جوادا صلى الله عليه وسلم بعمله وبعلمه وبنصحه وبماله وبدعوته للناس وبكل أنواع الجود لكن نريد أن نحرص في رمضان على قضية الصدقة الاكثار من الصدقة الصدقة هذه تهذب النفس وتكسر من حدة الشح والبخل عود نفسك حاول في رمضان حاول طريقة هذه حاول أن تتصدق كل يوم ولو بمئة ولو فلس ربع دينار, دينار حاول كل يوم تتصدق على الفقير وحاول أن تكون الصدقة بالسر قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة السر الصدقة السر تطفي غضب الرب تقي مصارع السوء حاول هذه المحاولة للصدقة اليومية ولا تحتقر قيمة الصدقة فإن الصدقة ليست بالكم إنما بالكيف وقد جاء في الحديث إن أحدكم إن الله عز وجل لا يربي صدقة أحدكم كما يربي أحدكم فلوة المهر حتى تكون كالجبال فتصدق ولو ب بشيء صير بذلك وجه الله عز وجل وانظر كيف يعطيك الله عز وجل هذه الأجور العظيمة يوم القيامة